يا حي يا قيوم ب ك أ س ت غ ي ف أ ص ل ح ل ي شأني و ل ا تكني ل ى ن ف س ط ر ف ا ع ي ه